عصرته جماد الأول شحنة 413 شوعة هجرية كمون عصرته شعة فبراير كلتا شحن عصر شدشتا ميلادي تبغد صالين وزلنا دروس مالاتيو كاب كتاب الأصول الثلاثة سلسته مسراته وينزخونا نقارات زبلنا يشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وزل شرح لنا زلو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بأركز ثلاثة مراتب الدين وسيدنا نيرنا ستندمى الإسلام والإيمان والإحسان زي أتن درجاتات نايدين ينمالتي قدما يسلمنا ودحريو إيمان ستندمى الإحسان حجب أقاب تخاليتي نزلنا بزعباني إيمان يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وأركانه ستة عند التشايء ايمان ستشتين اركان الايمان ستة. تقدم يتلو ان تؤمن بالله بربي كتهامن فبقى كم تسلمنا بربي تجمره وهي شهادتان وهي لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتق... أركان الإيمان دماني الإيمان بالله أن تؤمن بالله بربك تأمن إذا الشيخ بن عثيمين كشرحان كلهم تقول الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور بربك مأمن كندا يتغالل أربعة نقرات يتغالل سب أمين خبل تقول بربي أربعة نقرات كماله ومالته الأولى تقدمت لهم معنى تقنواسدة الإيمان بوجود الله تعالى ربكم زوله كنأمن إذن ما زوم علمانيين كحتى مالاتيو ربي يلن يقول نحن أقول لكي زيب تزرعين قرط راحنا نأمن يبلو. لكن ربي كنزوله الشيخ بن عثيمين أربعة أدلة تقسلنا له مالاتيو وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس زين أربعة أدلة نستوعل لن تقداميتي الفطرة والدس بتفطر موحد كوين يزول لك دح رأيتي كفر زمد سزول بالله كالأيتي بحن قول بأمرنا حسنا ما ربغم زله دليل الله س نجر بشرعون ربم زلله دليل الله والحسكمون م زرع نجرات رب زلله دل الله ومال ألا أما دلالة الفترة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم نتابلع له الشيخ بن عثيمين رحمه الله حسب كلد كل كل كي حسبه مباشره كلد كل نربي فلطيو ابو توحيده واب ايمانه ذو ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطره الا من طرى على قلبه ما يصرفه عنها كبزه فطره ربز خلق بتوحيد كاب اول كلك ناب شركي ناب كفري خلاق سايك إلنيو إلا إذ كفرزي يقات أمولو شيء جديد حدش مخانو إذ كفرزي وإلا ودسبك ولدون كلو أبسلم النائي وزولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب السبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث نتايله ما من مولود إلا يولد على الفطرة زخون السبكو اللدن كله يا شباب على الفطراء بسلم النائز وولد عجل موحيد يحد السبكو اللدن كله لكن فأبواه أبوا تعتوا عدي تعتوا السبب زخون وزلوا فأبواه يهويدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبوا تعتوا انتاي قبرو يهود كم زخون قبرو يهود تقينوا تبو عديو يهودية تقينها ناب يهود, يهود يعتوا نصران نصراني تخوينو أبو ويتعديو ناب نصارى يأتوه مجوس دماني عباد النار ننار زقزو مالاتي أبو ننار زقزاء تخوينو ويأديو نتاي قبرو يأتوه ناب عبادة النار نحاوي كم زقزاء يقبروه العياذ بالله ازا زي حديث زياء دماني رواه البخاري طبعا نزخاني روين قرمالتي قول عاي ولد سنهيرو سبحان الله اسلاما يزلوه سبحان الله ده حريته امقوه في سته امقشعو خسنيه بهالمالتي اجل كلنا دن كله سنه يكون ازوله زله كم هون يهودي كنا زوله زله كم هون عباد النار نحوزو قزوا كوموا ما من يومنا يهوديه ونصرانيه والمجوسيه ذات هو يا شباب أبو تاتو أبو يديو يطمقو وإلا خوال لدن كله حتى السوم كمان أسلامه يمزل وخساب زي طمق أي كستنين يمزل الله ولي عذب الله ثلاثي ربي خخلق. خخلقنا كله أسلام قيرو يخلقنا بتوحيد ثانيا وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى انتدأ رئينا ما لتو ربي خمزلوا بأأمره عند فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة إذن كل المخلوقات اسك خبيمة أن لا يمكن هندبت كما سأزل كل المخلوقات إنس الساتات دكسابات أقاننتي كمون بحري ام اتا قلتي كمون بارك الله فيكم بحري قالاي غوبوتات ابا هوزل له امم 60 مريتين نبعلن 60 مريتل زين سي هندبت مزيان كنبلينها ما دات ابدا وسم بوشتو فولتيو رب خمزله تربينا الزبل بوشتو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوانا كحدهم بدقهم لكن بوجدهم يقولوا رب سبحانه وتعالى يأمنهم يا لكن انتا إذا أكون في البسيحهم بربي نمتاهم بأي زي أمنوا يقولوا ظلما وعدوانا تكبروا لهم ظالمين نفسهم يعمسوا سلزلوا عدوان صلي نحن ربح ديرهم نبال ربح خلاق خمزلو بوشتوم يامن يوم مغنياتو يريول لوزي عالمنا زي عالم بمولو لا يمكن سقيلو كما طيب هل اذا المخلوقات زياتا زي ولا يمكن أن توجد صدفة بهندب الدماء ختمة أي تخيلينها يرحمك الله سلازي زوم سبازياتهم أعبر ربي أي نعملنا ربي بها لأن نزولو زلوه بذي قرنا دليل كان أقربا لهم نخيل لا يمكن, لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه حدنقر نبعلو زيد برس انا بعلي نفسي خالق يا قبل اكنني مغنياتو نس عين برن لان قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا اقدم نس عين برن ففكيف السبب كما يجرؤ فطارخون نبعلو زيد برن السبب زي نفسي خلقا لذلك حدش توليدو قد محجين برن نسب كم زنبر زغبر منيو يزلته حته ان استغ... آآ... الساتات قبل كبلي... ان الساتات كم زهلو زغبر منيو كمون جبل غبو زخلتا خم... خم... لا يمكن سغلها كذا قبل السماءه لذلك لا بد بعقل انتقدنا رب خمزلو حاسبنا استنتنا كن حتى تم كفر تداس تنتنا مولزي كما نقول كما ترى سبحانه وتعالى يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت نزا قمل كميلة خمسة تخلقت اي ريوان دي مزلو نشتك قلع اي مرحمة التي قمل اسيرو نشتك قلع نشتك قلع افلا ينظرونا الى الابي لكيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء خليق رب سبحانه وتعالى لعلي خمتخون قيروها السماء خليق ازبال من قالوا يلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت زنقو بوتات زيعة شكال كوين نزلوا ماني خلقوا أن زنقو بوتات زيعة أيريون ديون قبخ ديبون كله وإلى الجبال كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت مريت ماني ستحقو القولز قبرى ماني أنا دي اسك حادم صلي اني نزئه خليقه زبل مالتي سلازي رب خمزله بذل مخلوقات زئه قرنا نامن مالتي ولا يمكن أن توجد ان توجد الصدفه هند بد حدث حنتي جالب النبل بعلى ان تنغاز غساس تقع تديباتوس حريو ابتي محطة محطة محطة محطة محطة محطة محطة تطوي لأس ترى أخاس نزوق وحط. اورد اورد أورد أورد أورد بلا طبعلا لحرائد ما حجغت بقس تدلل لاتي لا يمكن إذا جالبا زيئا محرك باعلا خطحرك مالاتي إذا كنت أساق سواسة باتهلو كابتو كا سلازي إذا قولوا إذا رد مالاتيو ربك أمزلو قال يوم سبحان الله أبزوها النازي نزى نفارت بزي بايلوت بزي طيار يقرروا مالتي لكن سوغلها يكون تنتبقى صد الله زبق سألوها ولا زوارة أهلو وزا نفارت زبق سأساب ألو هي وزي لا يمكن سوغلوه انقاسها غسط مالتي واضح يا شباب سلزو خلو أمنتنا يا يحضر لنا مالتي رب غبط موحدين اكبرنا كل, ح... كل حادث لا بد له من محدث زغنا زغاتما نجر نزي نجر الزغات زغاتما نجر الله خمزغاتم زغبرو مالتي ولأن وجود... ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتالف والارتباط الملتحم يبين الأسباب ومسبباتها زخولن ريازلنا مو قنتي سرع زخونه بترا سماي كن رياخ لنا هواه بملو ورحن صحي الرايوه كلتين بحنسب ترى غيبنا فلطه ورحي تغيب صحيت مت صحيت تغيب انتي رب خمزه يا شباب بذنا امن ويبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع من عن باطن يكون وجودها صدفه وبين الكائنات بعض بعضها مع بعض يمنع من عن باطن يكون وجودها صدفه لذلك كل بترتيب بت... ب... مسرع مالاتيو ومخاني انتعي زخونة مالاتيو زيتوها هذا زخونة الكايدة من كسغاس كتريئلا كل المخلوقات زي المخلوقات زيئتا حذر بخمزلو يأمن أخام مالاتيو إذ الوجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره إذا هندبتزي نباعلو كركب كله anta yu abu kholq sura aykulan hada nagar handabat ka'atun kollo nub'adu sura aykulan malati salaziya tan si zih kullu bi sur'an zallos mani zama kholqa ziatan kullu bi masru' zghada zallwa kay ta'aqwa khay balazghada كغطم كلون بعلو صدفه يكون حندبث فكيف تطور تطور كنبلو مثلاً كابت كيف تتطور الدك سبات يواللادو هل صدفه مزي زمو لادزي كم هون انسساتات يبزحا يواللادا هلزي كله صدفه مزي وحندبت لا زي يا رب قدره يرد اننا مالتي واذا لم يمكن ان توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها وال والا والا توجد ولا توجد صدفه تعين ان يكون لها موجد وهو الله رب العالمين سلازي هندبت كمزي زي كونه باذن ردا مغنيا توزن كل المخلوقات نفسنا بعلنا خلقنا سلازي بلا مالتي حدث عبد الماني اني خليقيا صحي اني خليقيا ورحي اني خليقيا السماء مريت اني خليقين النسات دك سبات اني خليق ان زبل يلا. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور باركة سيدي دليل ناي أأمرو دليل كم زلون ربكم زلون اب الطور رب سبحانه وتعالى يذكر لنا مالتي حيث قال رب سبحانه وتعالى انت أيب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سورة الطور آية خمس وثلاثون أم خلقوا من غير شيء ما بزي حاجة نقرد تخليقهم أم هم الخالقون ويسنب صوم يمنصهم بعلوم زخلق وازل بزي حاجة هنا هندبت ماتسئنا تيلوم زامنهم يلا منامسئكم كبهالي لأن احنا هنا خلقت تيلوم ما اسكر يناخب بهالي سلازل رب سبحانه وتعالى أنا كفار طيب العلو بزي كذلك يوم خلقهم هندبه متصم نابذ الدنيا زي ويسن سو بينفطر تخون دل يوم يعني انهم لم يخلق لم يخلقوا من غير خالق بزي خالق ما يخلقوا فتعين ان يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى فلزين عمز خلقهم رب مخان وبزن الراسيل ولهذا لما سمع جبير ابن مطعم آآ معلش آآ شويه والزقه زقات ام تصني اب الجامعه سبحان الله ما احد زي صحابي الجليل تذكروا فازغر الزنبره جبير ابن المطعم ملو حدا غيره انت مطعم اينبر انكد مالتي يعني مطعم مقبي بيت خمس قلنا زي سحته مالتي لذلك جبير ابن مطعم ملو ازي انا اقولناون أخل... ذكرى قدامه بجامع كله خمس فتم رواه الحديث سب قرنات اسماتهم كنقروا يغبا مالتي فجبير ابن مطعم انتيلو رضي الله عنه انتيلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ولهذا لما سمع جبير ابن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا نقروا الله عليه وسلم سمعوهم جبير ابن مطعم <تصفيق> مطعم مطعم دماينه ابن مطعم مغنياته رواه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤوني رومين سورة الطور يقرؤوني رومين سورة إيش؟ الطور يقرؤوني فبلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أبزأ زيابة حمالتي بزيقل حدا نقر جمت خلقهم ويس نبعلهم يم خلق تقونوا دلي وميل ربي خلقوا السماوات والأرض سماين مريت جم خلقهم إلو رب سبحانه وتعالى بل لا يوقنون لكنه يأمنون ألوه. أم عندهم خزائن ربك أتي مخزننا يا ربي الشيشاي. يملكوا ديبط. أنا دين نزدلقوا هفتاهم قبرون ونزدلقوا ما دخاء قبرينه رب سبحانه وتعالى. أم هم المسيطرون ويسنزئاتهم حايل لنا كنسيت ارنخيئ لنا يوم زبلوزا لو رب سبحانه وتعالى تقرم ناي أقرموا الزخونة حتى ألونتهم كفار فجبير انتهى وكان جبير يومئذ مشركا كافر انتهى لكن عرب خلاص الزخونة من صلى الله عليه وسلم نقروا وخلوا سمعوا قال كاذا قلبي يطير لبيك نفر دليله بسنبادئ ونعطوزي لبيه هري مني له حكذا رباس الزخونة نابلو بوآتي مانتي ان تايلو شعو وذلك اول ما وقر الإيمان في قلبي مجمرق زي ايمان شعاتي اني رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زي لو مسكروا بالصوم ديوم خلقتهم دول يوم ويس زي خالقهم زي فترعب ابو خلوه هل مخازن رزقنا يا رب خيم الكود يوم بعلم كوز علي ويس زياتهم حيل لنا يلوم ابتن فترات سي ترى يدليو الله وبحيلي اله لازم نسمعكم يلو الجبير ايمانه بلبئ اتيو زي اذن ايات زي اته ابلبي و الحمد لله مسرسو صلى الله عليه وسلم قتلوا اي صحابي حز دين الاسلام مالتيو رواه البخاري مفرقا زيد مال الامام البخاري اب سفلالي أرستاد زكيرو والمالتي أبصيح البخاري ولنضرب مثلا يوضح ذلك فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أبنتك باكم إلى ابن عثيمين رب خمزله نحادي سبب تزريون حادي سبسني في الله قزال مغاني أنزبلت ملك عزلوا في الله أحاطت به الحدائق ترى اخاب بجرج الانتخابات الانتخاباتيله وجرت بينها الان وجرت ترى اخد ماني وحزي انت يكبر مالتي يو حز مالتي امه غزي اتخلت مالتي بالفرش والاسره ترى اخازي في البلاد ماني ما عاد زي, زي فرش فرناشن عرات مليله وزين بانواع الزينه كمون قصر زين انت قول مالتو باستفلاليه نصب راقات زلو تشلالي ميله من مقوماته ومكملات نسقازا حمزه كله كمون نعمه سبابقه مسابقهه كله قال له ابز وقال لك ان هذا القصر وما فيه من كمال قد وجد بنفسه إذا بالله سأعطي كل ترتب كيف حدث عند حريرك أو وجد هكذا صدفة هندبتي متى إذا مغاتي أقعطي جردين زلو وحازي كل ذلك هندبتي متى لك بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه قالت في كاما حسوت إل كاما حسوت إذا بالله إل كاما حسقا يلو وعدت حديثه سفها من القول ازربود ماني ناي حتفتف عنقول زيبلو زربات رحي زربو ملك يا حنقول لكادي اذا فيلا زيها بملته ام قاني تفرشه ما شاء الله عراوتي غنبره عراوتي غله ها شباب مزال له كل زي ما الله كوف كوف كوف فرنا نتا قماطله بلا علم الكون ترتب ترى خيو بويا ببعلو لمس بعلو <تلمس> إذن النتيجة استنتين حتى كافرون تقوينوا أبس لمنها يأتوه يا شباب بإذن الله سلذين أزوم أب كفروا زلووا حدراء أستنتون ورأيوز وخلكون قدرانا يربي إيزبوا لهم مالتي حايلنا يربي رأيكم ربكم زلو آمينكم أب توحيد أتوه مالتي وربي نخلهم يهديهم بدحرين الشيخ بن عثيمين اف يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بارضه وسمائه وافلاكه واحواله ونظامه البديع الباهر قد اوجد نفسه او وجد صدفه بدون موجد بارك الزخول ريوزلنا علم ملوك مغاني مريته سمى كمون هواه كل زين ريوزلنا بعين ناسيه ابو كله هندبه متي كما يقولون مثل اليه كما أقولون بعلان المثين النفسا بعلان الفترة نأتي لنا كما يقولون مثل اليه مغنياته عينة بران كما يقولون مثل الواق والواسي كما يقولون نفسا بعلان كفترة اتاس على واما دلالة الشرع بشرع عند حرمتنا على وجود الله تعالى ربكم زلو فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك كتب السماء كله ربي حاد مخانو فذاري بني التورات والانجيل والزبور والقرآن وسحف ابراهيم وموسى كل كتب السماويه رب خمزله خلن اذا مسحفه زياتا فذاري بني القران يكون فبقى يفولت حتى توم ثلاثه ثلاثه زبلوا حاد رب مخانو ابت قرانهم ابتي مسحف وامله الله فيكم رب سبحانه وتعالى بالقران بما ثلاث ثلاث ايت بولو هادئ الومي اذا ابكون يا شباب بحضر ربي توحيد, رب توحيد وما جاءت به من الاحكام المتضمنه لمصالح الخلق دليل على انها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه فإن تجد من تقمتات ناية مخلوقات حزاة ركب أجد من تجد من رب مخاني والدساب أنت أغير رب مال إله ماء مقبي نفس كل ذي أمال إله رب سبحانه وتعالى كما أن الساتات مالتي أتاقلتي أجد رب سبحانه وتعالى حكمة خمزة ثلاث مخان كلتي بارو كل سلاز فلطو بعلي ربي خليقو بعلي دماني وما جاءت به من الاخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على انها من رب قادر على إجاد ما أخبر به رب سبحانه وتعالى بحنتنا كان ينكر مالتي اذا نغر زخاني بعيننا نريؤو مالتي االقران زلو بعيننا نري بحجؤون كقاتم يوزبان رب سبحانه وتعالى كقاتم يمالتي كم علامات الساعة كلها تنزئة ملكتنا يوم القيامة عبيتنا نخونا نائشتا كلها تنزئة تزقاتم بعين نارينا هذا دليل رب خمزله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثة كاب ربي نلا واقع يلا كم قول بدحرير الرسول صلى الله عليه وسلم فبقى تقول له اب قرآن اب كتب السماوية ربي زي سفوره مالاتيو بعلم زي زي كونس اتب قرآن تذكره زلو ناي قدم حجي زي قات أمه. ناي قدم زي نبوره زبتات زي قات بقى رب سبحانه وتعالى واقع غيرو لو غيرو مالتي كم زهلو غيرو بعين ناول رينايو بحجون عمرته يبناب وزح كنرينا ازخب كونه ازخل اكبر دليل رب خامزلو سلازي بزي غيرنا حنا ردو من خلتنا ربي لنا كي راانا Un zunzut ki te viskas par kоз forty besti podzipsatÖ un man ir eskušta, nav, izs miserable kabrotha I št في Hospital? ir vietu k 전�us un zunzuti? JAV Un zunzut teņāIV linking Campērākē supērāk i �ā nē ganzāver goalā Jā, oz vēčast jāvi nivad vai jie Angieā hiņštunju pējākies atva tag ملكتنا يا ربي بخله بذن اربعه ذئاه كم زلوا ربي نراقص له الشيخ ابن عثيمين والدسب اب توحي كم تخلق دليلذي كم هو بنامر دليل اقرب لنا مالتيو بشرع دليل الاغرب كم هو بحز الرعي ومخلوقات كل مصر اناين ربي حدا كم زلوا بذي نامن مالتيو